بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الأول المنفرد بالعز والكمال فلا ينتقص عزه ولا يتحول جل عن الأين والكيف وعز عن الظلم والحيف فلا يسأل عما يفعل الحكم حكمه والأمر أمره والملك ملكه فعليه المعول نحمده على ما أنعم وأكرم وتفضل ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد خضع لهيبته وتذلل ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوحى إليه الكتاب ونزل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما غسق ليل أليل كما نهج به للمتقين طريق الهدى وسهل ثم أما بعد الأمة للصوتيات والمرئيات بدولة قطر يسعدها أن تقدم للمسلمين في أنحاء المعمورة باكورة إصداراتها القرآنية لعام 1421 للهجرة والتي سجلت في شهر رمضان المبارك من صلاة التراويح والقيام بجامع الدولة الكبير بالكويت والآن مع الإصدار الثاني والذي يشتمل على صور فصلت الذاريات الطور النجم القمر مع الدعاء للقارئ الشيخ نشاري راشد